قُلْ كَفَى بِاللَّهِ زَيْنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ زَيْنًا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ هم الخاسرون والذين آمنوا بالباطل وكفروا بال